وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصوك شيئا ولم يظهر عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سل خال الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مر صدف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 أم حسبتم أم تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون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 أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءا واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم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 وَالَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله kau sering menutup al-Quran celana estersspeek dan hendak men respuesta untuk untuk membakarmat Allah sociannya mengajak mereka oleh khanibat dan diukang oleh mereka dalam bidang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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عف الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وطيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبأوا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمع لهم والله عليم بالظالمين.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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِيهَا خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا ۖ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرحون. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ اي يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسطين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو اللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضو اولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 وَلَعَلَّ الَّذِينَ إِذَا مَاءَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ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 saya pelafun bila Allahi lakukan jika kalab tum ialahm, l t u arzoh agam, f a arzoh agam, innahum rujus, wa mawahum jannah muzzaan b makanu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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعبد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على الطقة من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أيات طهرو والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين tidak lagi baniyahnya yang benar-benar di hati mereka, kecuali engkau memotong hati mereka. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Allah memperoleh dari umat-Nya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 Wadalik huu al fauz al ghaizim. Ataibun al gabidun al hamidun al saaipun al raqoon. Al raqoon al sajidun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 إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقه في الدين ولينظروا ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين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 فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العرش العظيم